الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ليس شيء يروي ويكتب أحد المرتدين لا لط الله سبحانه وتعالى به كفر بوح كفر الله أيها الأحباب الكرام على صفحات جرائب يدعي أميرها أنه سوف يطبق الشريعة وفي رمضان شهر الصيام والقيام اسمعوا ماذا يقول هذا المرتد يقول نحن ملزمون بأن نبين أننا ضد أسلمة الدولة وضد أسلمة نظام الحكم ويقول في فقرة اخرى من المقال اعلننا وبصريح العبارة اننا ضد تعديل المادة الثانية لان معنى هذا ان يصبح الحكم والتشريع لدى رجال الدين وليس الناخب الكويتي يريد الذي يشرع الناخب الكويتي هذه الديمقراطية التي تباكينا عليها وتسلم الأمة سلطاتها الى دور الافتاء ومشايخ الطرق نعم نعم جاء الوقت الذي يرفض فيه شرع الله على صفحات الجرائد ولكن اقول لهذا المرتد انا لا الومه انك يساري مرتد اباحي ولكنني القي اللوم على الذي يدعي انه سوف يطبق شرع الله ويسكت عنك وعن امثالك من الحذا من الحكاله اقول لهذا يا مرتد اذا كنت انت ضد اسلمة الدولة وضد اسلمة نظام الحكم في هذا البلد فانا ضد نظام الحكم كله في هذا البلد وان الدستور في هذا البلد الذي ستمسك به تحت نعالي وحذائي لا بل والله اتنزح ان يدوس حذائي فيتنجس. وإنما أقيه في المذاب وأعلم أن الدستور الكويتي كافر كافر كافر والذي يحكم بهذا الدستور كافر والله لن أتنازل عن هذه الكلمة والله لن أتنازل الذي يحكم بهذا الدستور كافر. أقول لهذا المرتد. يا مرتد، يا من تركب كل موجة وتربع من كل تدي يا من تتجرأ على الله سبحانه وتعالى لا علومك لأنك أتبحت في بلد الذي يعتدي على الذات الأميرية يسام سوء العذاب أما الذي يتعدى على ذات الله ورسول الله وملائكة الله لا يكلم ولا يفعل له شيء أقول إذا كنت أنت وأمثالك تتعدى على ذات الله فأي ذات تحترمها عنك من حكام تحتني تحتمعه وليفعلوا بعد ذلك ما أراده أكبر طمضي ليس يردعها شيء خالدا عنها الله اكبر كم للحق من رجل والله اكبر كم في ظلام